الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتعلم تبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس السادس والأربعة في سلسلة دروس السيرة النبوية في درسنا الأخير استعرضنا أحداث الفتح فتح مكة وانتهينا منها عرضا تاريخيا ومنهجنا كما تعلمون أننا نعود بعد العرض التاريخي لأحداث الفتح فتح مكة إلى دراسة هذه الأحداث استنباط المبادئ والأحكام والعبر منها اولا نلاحظ الآن الصله ما بين الصلح الحديبية وما بين فتح مكة بوسعنا أن نلاحظ جيدا كيف أن صلح الحديبية كان تمهيدا لهذا الفتح كان تمهيدا لفتح مكة فتح مرحمة وسلم لا فتح ملحمة وقتال لكن هذا التمهيد كما لاحظنا لم يخطط له بشر لم يبرمج له إنسان حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان هذا التمهيد المتمثل في صلح الحديبية خطة ربانية أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن كان متجهاً اتجاهاً آخر، وقد لاحظنا كيف أن هذه الخط الربانيه جاءت فوق مستوى عقل العقلاء وتدبير المدبرين كل أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. يعني تبرموا بذلك الصلح ويعني استوحشوا لتلك البنود التي رضيها رسول الله بأمر من الله عز وجل وأولهم سيدنا عمر رضي الله عنه لكن ها انتم ترون ان هذا الصلح هو البوابه التي لا بد منها لفتح مكة فتح سلم لا فتح قتال اقول هذا الكلام لنزداد يقينا بنبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا قلت لكم من ادل البراهين على نبوه المصطفى صلى الله عليه وسلم احداث صلح الحديبيه نعم لو ترك رسول الله لرأيه البشري لوقف موقف عمر قولا واحدا لكنه الايحاء الرباني الباري عز وجل لا يعلم الغيب يعلم ما الذي سياتي به الغد نعم هذه مقدمه ينبغي ان نتبينها نتذكر بها صلح الحديبيه ودور ذلك الصلح ونعود الى سوره الفتح ونعلم لماذا سمى الله عز وجل ذلك الصلح فتحا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتحا صغيرا مقدما سما صلح الحديبيه فتحا لانه فعلا هو البوابه الى الفتح الكبير فتح مكه ننتقل أولاً إلى الأحكام الهدنة التي كانت بعد صلح الحديبية بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين هذا الصلح الذي تم توقيعه عليه في صلح الحديبية استتبع شيء اخر استتبع دخول قبيله من المشركين في حمايه المسلمين وهي قبيله خزاعه ودخول قبيله اخرى ايضا من المشركين في حمايه المشركين في حمايه مشركي قريش وهي قبيله بني بكر ما الذي نفهمه من الأحكام الهامة في هذا الصدد أن نفهم أنه لا مانع أن تدخل فئة من التائهين الكافرين الجاحدين في حماية المسلمين وأن يشيع بين الدول الاسلاميه وبين هؤلاء الكافرين كدولة مجاورة نوع من السلم والعلاقة السلمية بينهما بل لا مانع من أن يكون موقف الدولة الإسلامية موقف المحامي موقف الحارس لهذه الجماعة الكافرة ضد من يعتدي عليها وكثيرون من المسلمين لا يعرفون هذه الحقيقة الآن قبيلة خزاعة قبيلة وكلهم مشركون ودخلوا في حماية رسول الله بدون مقابل يعني النبي ما طلب منهم ضريبة ما طلب جزية لا ما في عقد جزية لكنهم قالوا نحن نريد أن ندخل في حماية المسلمين فأرجو أن نرجو أن يعني يعني تحرسوا أمننا وان تدافعوا عنا ما موقف الشريعة الإسلامية في هذه الحالة إن رأى رئيس الدولة أن يستجيب لطلبهم لا مانع فعل ذلك والدليل دخول قبيلة خزاعة في حماية المسلمين وعلى رأسهم رسول الله ورسول الله قبل ذلك وآية هذا أن سبب الفتح ما هو سبب الفتح أن قبيلة بني بكر التي كانت قد دخلت في عقد مشركي قريش بيتت غارة بمعونة مشركي قريش على قبيلة خزاعه والقبيلتين مشركتين فاستنجدت خزاعه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتصر لقبيله خزاعه المشركه هذا المعنى الجليل العظيم ينبغي ان نتبينه وان نعرفه هذا يعني أن الدولة الإسلامية ليس من وظيفتها ولا من شأنها أن تجبر الكافرين على الدخول في الإسلام وإلا لما قبل رسول الله أن يعني يجعل من قبيلة خزاعة وهي قبيلة مشركه داخلة في حماية المسلمين وأن يفرض رسول الله على المسلمين حماية هذه القبيلة كان يقول أنتم مشركون نعملنا علاقه فيكم لا نعم إذا رأى ولي أمر المسلمين مصلحة في ذلك فعل ولا هذا من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية لو كان مصطفى صلى الله عليه وسلم بعثه بمهمه تتمثل في امر الكافرين بالدخول في الاسلام عنوه قسرا يعني قسرا لما صح هذا الصلح نهائيا لما قبل رسول الله ان يدخل قبيله كافره مشركه في حمايه المسلمين لكن الباري عز وجل لم يرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم مجبرا للكافرين على الدخول في الإسلام وإنما أرسله مبلغا إن على الرسول إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يقول ايضا ولو شئنا لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا <تصفيق> اذن هذا القتال الجهاد باب كبير في الشريعه الاسلاميه موجود باب الجهاد في سبيل الله <تصفيق> ماذا يعني يعني أمرين سنين رد العدوان الواقع أو المتوقع على المسلمين فكلما رأينا عدوانا تحاك خيوطه ضد المسلمين عندئذ يجب علينا أن ننهض لرد هذا العدوان سواء كان هذا العدوان في طور التخطيط أو كان في طور التنفيذ هذه هي المهمة الأولى للجهاد في سبيل الله المهمة الثانية أن الله عز وجل أمر رسوله وأمر عباده المسلمين أن يبلغوا دعوة الله إلى العباد في مشارق الأرض ومغار يبلغوا بالكلمة الطيبة نعم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فاذا اقبل هؤلاء الكافرون الملحدون المشركون الى المسلمين اقبال الاصغاء وسالموهم ولم يصدوهم انتهى الاشكال ولا يجوز للمسلمين ان يفعلوا إلا شيء واحد التبليغ آمنوا حسنا لم يؤمنوا انتهى الإشكال لكن إذا وجد المسلمون أن هؤلاء الكافرين الذين يدعونهم إلى الله وجدوا صدوهم واسكتوهم وأعلنوا الحرب عليهم عندئذ يحق لنا أن نواجههم بمثل ذلك يعني بالقتال لماذا؟ لأننا نقول يا جماعة نحن لسنا نجبركم على ترك دينكم نحن جئنا نبلغكم رسالات الله عز وجل ننصح لكم نوصيكم باتباع الحق برضا منكم أصلا لو دخلتم بدون رضا منكم الباري لا يقبل اسلامكم جئنا من اجل هذا فتركونا احرارا نبلغ رسالات الله ونعود إن امنتم او لم تؤمنوا شانكم لكن اذا اردتم تسكتون ان تسكتونا ان تمنعونا من النقاش الحوار فعندئذ اذا اتيح لنا ان نواجه هذا الصد بمثله فعلنا الجهاد في سبيل الله هذا هو حجمه اما ما وراء ذلك التصور الذي نعم ينسجه اعداء المسلمين اليوم ان هنالك حرب مقدسه وهذه الحرب المقدسه يرفع المسلمون لواءها من اجل اجبار الناس وارغامهم على الدخول في دينهم فهذا كذب وافتراء المبدأ هو ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته وأنتم تذكرون الوثيقة أرجو أن لا ننساها التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر. به المقام في المدينة المنورة يعني عند إنشاء أول دولة إسلامية استكتب وثيقة كان اسمها وثيقة وتسمى اليوم دستور من حوالي تسعين بند ماذا رأينا في تلك البنود تذكرون ذلك يهود بني عوف أمة مع المسلمين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم هكذا ينص هذا كلام سيدنا رسول الله يعني ما ينبغي أن يفتن يهودي عن يهوديته ولا مسلم عن اسلامه والسلم هو المظله الواقيه لاهل المدينه من مسلمين ويهود ويهود ونصارى نعم طيب اذن هذا الحلف الذي كان من ثمرات صلح الحديبيه دليل على هذا الذي اقوله لكم قبيله خزاعه قالت نحن ننحاز الى المسلمين وقبيلة بني بكر قالت لا نحن مع المشركين وقبيلتين مشركتين نعم قبل الرسول الله هذا وانما قام وجيش الجيش الذي اتجه به إلى مكة انتصارا لمن؟ لقبيلة خزع نعم ننتقل الى مساله اخرى ايضا هنا حكم فقهي هام ينبغي ان نعلمه اذا قام صلح بيننا وبين دوله اخرى مثل ما قام بين سيدنا رسول الله ومشركي قريش وكانت هنالك دوله محالفه للدوله التي صالحنا معها وكانت هنالك أيضا، نعم دولة الإسلامية معروفة، نعم وكان هنالك جماعة مشركين أو غير مشركين داخلين في حمايتنا لنا قوة كبيرة ودخلوا في حمايتنا، فإذا فئه ممن صالحناهم نقضوا العهد، شرعا نعتبر أنهم جميعا نقضوا العهد. ما لازم نستنى لحتى كل واحد واحد واحد واحد منهم ينقض العهد خلاص إذا فيها منهم نقضت العهد أو الجماعة المحالفين لهم نقضوا العهد وهن ساكتين ما انكروا إذن أصبحنا في حل من العقد الذي بيننا وبينهم نقدر نحاربون نقدر نعمل اللي بدهم مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل إلى الأمر الأهم من هذا وهو قصة حاطب بن أبي بلتعة هذا الرجل مسلم وممن شاهد بدرا لا أحد يعلم عنه شيئا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجهز الجيش ويدعو الله عز وجل أن يأخذ على أعين المشركين حتى لا يروه إلا بغته يعني اثر السريه نعم طيب شعر حاطب بن ابي بلتعا بما قد عزم عليه رسول الله كان عم جاهز الجيش لا احد يعلم شيئا فجاه يستقدم رسول الله اثنين من الصحابه سيدنا علي والمقداد رضي الله عنهما ويقول لهما اذهبا بسرعه في طريق مكة إلى ان تصل إلى مكان اسمه روضة خاخ ستجدون هناك امرأة تستريح معها كتاب خذوه منها من أين للرسول الله هذا الأمر؟ هل كان الأمر كما أخبر؟ نعم خرج المقداد وسيدنا علي نعم يسرعان على فرسين جريين إلى أن وصل إلى روضة خاخ وإذا بامرأة فعلا تستريعه هناك هذا هو الذي جعل سيدنا علي يجزم بأن هذه المرأة تحمل الكتاب الذي ذكره رسول الله ولذلك رأسا واجهها قائلا أخرج الكتاب قالت ما معي الكتاب وهذا هو الذي جعلها يقو جعله يقول لها لا الكتاب أو لنلقي الثياب خافت وأخرجت الكتاب من عقيصه شعرها علامه تدل هذه ظاهرة هذا الخبر اليقينية قصة حاطب بن ملتقى لا إشكال في نزلت في حقياية تدل مرة أخرى على نبوة رسول الله وعلى أنه إنما تلقى هذا الخبر وحي من عند الله ما في واحد من أهل المدينة عنده علم بهذا الأمر أهل المدينة كلهم يعني اذكياء أصحاب فراسه يعرفون ما أحد يعلم لأن المسألة <تصفيق> يعني تتصف بكامل السرية ولكن الله عز وجل كشف خبية الأمر طيب جاء بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ الكتاب عليه ماذا كان يتضمن كما سمعتم بالامس يخبر ال مكه المشركين ان محمدا صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا للتوجه الى مكه فخذوا عذركم طبعا هي يعني تعاد اليوم خيانه كبرى النبي عليه الصلاة والسلام ما قتله وعفى عنه رغم أن سيدنا عمر قال دعني يا رسول الله أضرب علق هذا المنافق أو كذا فقال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان هو من أهل بدر ماذا نفهم من هذا؟ الأمر أو هذا العمل الذي فعله رسول الله نفهم أولا أن سمة الإيمان أو الإسلام لا تسقط بسبب هذا التصرف يعني لا يجوز لنا أن ننسب هذا الإنسان الذي فعل هذا إلى الكفر أبدا بالاتفاق الدليل موقف سيدنا رسول الله ودليل أقوى كلام الله الذي نزل في حق حاطب أين يكمن الدليل في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده فنعت الله عز وجل حاطب ابن أبي بلتعى بماذا بالإيمان وقاس عليه أمثاله كلهم يتموا مؤمنين <تصفيق> ز واحد عمل هذا العمل خيانه لا شك كفر بهذا العمل لا اليوم يسمى مثل هذا الإنسان أعوان الظلمة يسمون من أعوان الظلمة ويفتون لأنفسهم بجواز قتلهم لأنهم أعوان الظلمة. هذا الذي قراناه بالأمس والذي نستبينه اليوم يدل على أن هذه الفتوى التي يفتي بها هؤلاء الناس أنفسهم فتوى شيطانية باطلة لا تتفق مع دين الله ولا تتفق مع كتاب الله ولا مع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوان الظلم وبناء على هذه الفتوى تحصد اليوم ارواح عشرات لا بل ربما مئات الناس بحجه انهم من اعوان الظلم والمصيبه الادهى ان كثيرا من هؤلاء يعرضون عن الظلم ويلاحقون من يسمونه من يسمون أتباع الظلمين يا أخي الحق الظلمين الذين جاءوا من أقصى الغرب من أجل أن يستحلوا أرضكم وأعراضكم أعراضكم أيضا ومن أجل أن يستمرئوا حقوقكم ويستملكوا كنوزكم لاحقوا أولئك الظلم تتركونهم وتتبعون من تسمونهم أعوان الظلمين طيب لكن السؤال الأدق ألا يجوز لولي أمر المسلمين أن يقتل مثل هذا الإنسان الجواب هذا أيضا من الأحكام التي تدخل في السياسة الشرعية فولي أمر المؤمنين الأصل أن يفعل ما فعله رسول الله إذا كان المناخ بهذا الشكل لكن إذا وجد ان المصلحه الاسلاميه تقتضي معاقبته بسجن فعل ان وجد ان المصلحه تقتضي معاقبته بقتل فعل لكن ليس مكلفا بقتله ابدا نعم طيب هنا ايضا نقف امام مساله اخرى بعض الباحثين استظهروا من كلام سيدنا علي لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب استظهروا حكما قالوا إذن المتهم يجوز لنا أن نعذبه في سبيل أن يعترف ويخرج الخبيئة التي ينكرها نعم يستدلون بكلام سيدنا علي رضي الله عنه لها وربما استدلوا ايضا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض اليهود في غزوة خيبر بعد أن وضعت الحرب أوزارها سأل بعض اليهود عن مسك حيي بن اخطب مسك يعني اهاب آه من جلد كيس من جلد فيه كانت له كنوز وأموال قد خبأها في الأرض فقال الرسول الله ما فعل مسك حيي قالوا له اكلته الايام والسنون راح فقال عليه الصلاه والسلام الوقت اقرب من ذلك ما حله والنبي عليه الصلاه والسلام موحى الي فدفعه الى اناس دفع رسول الله ذلك اليهود الذي انكر فمسه بعذاب لما مسه بعذاب قال والله انا شكح يا ابن اخ طبعا بحوص في مكان هون وين أخذوا لذلك المكان حفروا واذا به كنوزه مدفونة في ذلك المكان قالوا إذا يجوز تعذيب المتهم هذا وينسبونه إلى الإمام مالك كتحقيق علمي في مسألة شرعية هل هذا الحكم صحيح؟ لا هذه المرأة التي عثر عليها علينا المقداد في ذلك المكان متهمة أم مجرمة مجرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال معها كتاب ورسول الله لا ينطق عن الهوى خبر قاله لنا طيب خبر رسول الله حقيقة قاطعة لذلك سيدنا علي قال لها لتخرجنا الكتاب أو لن نلقينا الثياب يعني بفتشوها لكن يا ترى لو زاد من الناس غير النبي عليه الصلاه والسلام اتهمها بها لا لانه هذا متهم سيدنا رسول الله كلامه حق لا يلحقه خلف ومع ذلك فالقاء الثياب ليست تعذيبا يعني التفتيش ما ما لا يسمى تعذيبا طيب وكلام النبي عليه الصلاه والسلام لذلك اليهودي ودفعه لشخص من أصحابه ليمسه بعذاب كيف نقول كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه قرار رسول الله يختلف عن قرار المحققين اليوم المحقق يحقق بناء على تفكيره لا المتهم بريء إلى أن يجرب نحقق معه ونذهب معه إلى أقصى درجات التحقيق لكننا لا نستطيع أن نجرمه سلفا طيب هاته جرمنا, جرمنا بشهادة من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقع أبو سفيان في الأسر واستاقه كما قلنا بالأمس من؟ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام استقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرون الحوار الذي جرى بين العباء بين رسول الله وأبي سفيان قال له ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله قال بأبي أنت وأمي أبو سفيان ما أحلمك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لن انتصرنا والله مزبوط كلامك بين عليه ما فيه أهله فقال له ويحك يا وفين ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله قال بي أبي أنت وأمي ما أكرمك وأهلمك أما هذه ففي نفسي منها شيء يعني لسه نعم فقال له العباس ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك هنا قد يستدل البعض من كلام العباس على أن للمسلم أثناء الجهاد أو لولي أمر المسلمين أن يضرب عنق الكافر على كفره من أجل أن يجبره على الدخول في الإسلام ما الدليل الكلام العباس ويحكى أسلم قبل أن تضرب عنقه هل هذا الاستدلال صحيح لو كان العباس نبيا لقلنا الكلام صحيح لكن العباس ليس مشرعا. العباس ليس من هذا هذا جباله يحكي حب هيك يهزه ويخضه انهم قالوا اسلم ترى ما الله بعدين نعمل ونسوي كذا الى اخره لكن لو قالها رسول الله لكان ذلك دليلا نعم لا اذكركم بالهجره سيدنا عمر كيف هاجر من مكه الى المدينه هاجر عالما طاف حول الكعبه سبعا وهدد وتحدى المشركين قال من أراد أن تثكله أمه فليلحقني في بطن هذا الوادي ترى أنا رائح وماجر هل نقول إن عمل سيدنا عمر حجه يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الكفر جهرا وما يجوا يتخبوا ويعملوا يعني كل ما يمكنهم من أجل أن لا يقعوا بأنفسهم في شر لا الحجه في عمل سيدنا رسول الله وليس الحجه في عمل سيدنا عمر النبي هاجر مستخفيا لكي يوضح لنا اذا كلام سيد كلام سيدنا العباس لابي سفيان ليس فيه اي حجه على هذا نعم لانه ليس نبيا لو قالها رسول الله نعم شيء اخر ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له العباس همسا في أذنه إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو جعلت له شيئا حتى ندعم إسلامه قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أعلنه بس نصلى مكة أن كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هي شغلة كبيرة ترفع رأسه طيب هل هذا مشروع واحد جديد مؤسل يجي انا يعني اجامله وعمل هالكلام الكلام من هذا القبيل ودلله وارد نعم هذا من قبيل تالف قلوب الداخلين في الاسلام جديدا من المؤلف قلوبهم من جمهور العلماء الذين دخلوا الإسلام حديثا ولسا ما تمكن الإسلام في قلوبهم دخلوا سمعت. نعطيهم من المال ولو كانوا أغنياء نكرمهم ولو كانوا أغنياء تألفا لقلوبهم مثل المال المكاني السمعة نرفعه من شأنهم لا حرج وهذا شيء مشروع الشيء الآخر ألا تلاحظون الحكمة الإلهية التي تكمن في وقوع أبي سفيان في الفخ وقوعه بين أيدي حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم والأتيام به إلى رسول الله ابو سفيان بالذات أبو سفيان قائد من قاده المشركين أثناء أكثر مدة نبوه السيناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحكم الإلهي خطة كمان رباني من أجل أن يعود أبو سفيان مسلما فيدخل الرعب في قلوب إخوانه ويقول لهم لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به فمن دخل داره فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن عندما يدخل مكة وهو يتحدث عن الجمع الكبير الذي راه وعن الجيش اللجب وهو الى آخره كان ذلك عاملا اخر من العوامل التي جعلت فتح مكه يكون فتحا سلميا لا فتح ملحمه وقتال سبحان الله كل ذلك بترتيب من الله سبحانه وتعالى نعم عندما وضعه سيدنا العباس في مضيق الوادي بأمر من رسول الله، وأخذ ينظر إلى الجيش، وهو نعم يمر قبائل مختلفة كلها قبائل إسلامية. ثم من بعدهم جاء دور الأنصار والمهاجرين مدججين بالأسلحة. قال أبو سفيان للعباس: لقد غدا ملك. ابن اخيك الغداته ملكا كبيره نعم ملكا عظيما فماذا قال له العباس قال ويحك انها النبوه كلمه جرت على لسان ابي سفيان ورد جاء على لسان العباس من اجل ان يخرس الباري عز وجل الscene من ينعتونه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زعيم ملك نعم غاوي سياسي غاوي حكم وأن دماء الملك كانت تنبض في عروقه تسمعون هذا الكلام نقول سبحان من أجرى هذه الكلمة على لسان أبي سفيان في يعني عند مدخله عند دخوله الإسلام وسبحان من أنطق سيدنا العباس بالرد على هذا اللغو قال إنها النبوة أنا ملك هل كان محمد ملكا صحيح الله عز وجل هيا له هذا الجند نعم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الذي لقي فيه وجه ربه لم يكن يحدث نفسه لا بالملك ولم يكن يحدث نفسه لا برئاسه ولا بجمع مال ولا بشهرة ولا بشيء من هذا نهائيا وإنما يتجلبب بجلباب العبودية لا أكثر لله سبحانه وتعالى توفي ودرعه مرهونة توفي وليس له مما يؤكل في بيته بيت عائشة إلا مقدار من شعير من شعير كان يطحن نعم ويعجن وتعمل منه خبزا وكان هذا كله كان طعام الذي بقي له بعد وفاته هذا نعم وأرض سبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء طيب لو كان ملك كان يعني سعيه إلى الملك ظهرت آثاره في حياته قبل ما مات اقل مراتب بأشهر نعم وسنجد أن عدي ابن حاتم الطائي صاحب الكرم المشهور حاتم الطائي مشهور بكرمه جاء من الشام ليتعرف على شخص رسول الله قبيل وفاته دخل يقول عدي دخل أدخلني داره وإذا ارض مطربة كل أتراب في حشية يعني طراحة صغيرة من ليف نعم قذفها الي وجلس هو على الارض قلت والله هذا ما ليس شان ملك سنذكر ذلك اذن يكذب وهو يعلم انه يكذب من درس سيره رسول الله ثم اخذ ينعت المصطفى صل صلى الله عليه وسلم بانه ملك طيب الملك او الابهه ابهه الملك او نشوه الظفر ما ينبغي ان تتجلى في مرحله من مراعي لحياه رسول الله كما تجلى كما ينبغي ان تتجلى متى يوم دخوله مكه منتصرا من اعلى قمم النصر ولكن كما قلت لكم بالأمس ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم متذللا منكسرا لله عز وجل أكثر منه في يوم دخوله مكة قلت لكم ذلك ولما خرج من جوف الكعبة بعد أن صلى ركعتين واتجه إلى الجموع من المشركين الذين أحدقوا به بدأ يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ما قال رسوله؟ يعني كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشي بذل العبودية لله عز وجل. أنا ملكات؟ نعم. أنا ملك. لكن الكاذب يعلم أنه يكذب. وهذا شأن من يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الاسلام نعم نحن ننعم سيدنا ابو سفيان ان ذاك بالاسلام اسلم لكن هل معنى اسلامه انه امن الاسلام استسلام الكيان لسلطان الله واوامره هذا الكيان استسلم قد يكون القلب ايضا ايقا وقد لا يقين القلب يسمى ايمانا استسلام الكيان يسمى اسلاما عاده الإنسان يدخل الإسلام يكون تائه ضال ملحد مشرك نعم يستبين له الحق فيخضع كيانه للاسلام لكن قلبه شيئا فشيئا يتشرب حقائق الإيمان ولذلك يقول الله عز وجل قالت العرب وامنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ترى الإيمان لسه ما دخل واحد منا بيكون مسلم بكل معنى الكلمة لكن في بقلبه مشاكل مرات بتجي شكوك عواصف من رياب نحو ذلك هذا يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى الإكسار من الذكر يحتاج إلى الإكسار من قراءة القرآن يحتاج إلى الاكثار من مراقبة الله شيئا فشيئا يتنامى الإيمان نعم نحن نحاسب الناس في دار الدنيا على الإسلام ولا نحاسبهم على الإيمان يعني ننعت فلان من الناس بأنه مسلم عندما نرى كأنه خضع لأحكام الإسلام لا يجوز لك أبدا أن تحاول الدخول إلى قلبه نعم أسامة بن زيد يقول كنت في سرية من السرايا نعم بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى واحدا معه والسلاح مقبل فأقبل إليه سيدنا أسامة وامتشق سلاحه ليقتله فلما رأى ذلك السلاح في يد أسامة وقد وقع تحت الضرب قال أشهد أن لا إله إلا الله لكن كان سيف أسامة أسرع قتله جاء يخبر بذلك رسول الله قال له رسول أقتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح عاد يقول أقتلته بعد أن قالها ثم قال له هل لا شققت على قلبه لتعلم أنه قالها خوفا من السلاح نعم قل حتى وددت لو أني لم أكن قد أسلمت إلا إلى ذلك اليوم كتب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نحكم على أفئدة الناس ابدا محكمة الأفئدة إنما يقيم هديان السماوات والأرض نعم لا يجوز لنا أن نتدخل في شيء من هذا بشكل من الأشكال أبو سفيان دخل الإسلام لكن كيف كان قلبه لا يجوز لنا أن نتحكم بشيء من البواطن عندنا قاعدة متفق لها نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لو جاز لنا أن نحكم حسب السرائر كان أول من ينبغي أن نحكم عليه عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك أن يعامله إلا على أنه إلا على أنه مسلم نعم هنا نتصور المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكه من اعلى مكه وسيدنا خالد مع قسم من الجيش دخل من ادنى ادنى الطرق الى مكه كيف كان رسول الله قلنا كان معتجرا بعمامه و الإمام اللي نقول العمامه هذا الشاش او القماش الذي يلف على القلنص والقلنص اللي بنسميها النطائيه بقى العرب لهم اشكال كثيره في وضع هذه القطعه القماش نعم قد تكور وقد تسدل سدلا وكل ذلك عمامي لكن النبي كان قد كورها تكويرا هي ما أنا تعتجر. كورها تكويرا على راسه نعم طيب. وكان قد تذلل وطاطا رأسه حتى أن عثنونه هذه الشعرات شعرات الشفه السفلى لتمس واسطه رحله وكان يتلو سورة الفتح يرجع يعني يترنم فيها وهذا مظهر من مظاهر عبوديته لله سبحانه وتعالى ثم ان لا حظ انه دخل البيت الحرام ونظر إلى الأصنام المرصصة في الأرض فكان نعم بيده عصا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمز بعصاه الصنم فينكفئ على وجهه ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل انكفعت هذه الأصنام كلها بمقدار أيام السنة كانت حول الكعبة نظفت ولم يرضى رسول الله أن يدخل جوف المكّة جوف الكعبة حتى أمر بإخراج الصور اللي كانت في داخل أخرجت هنا العلماء كثير منهم قالوا بأن هذا دليل على أنه لا يجوز وضع الصور وتعليقها في البيوت لأن النبي ما رضي يدخل جوف الكعبة وكم يعرف في هناك صور لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهم يستقسمون بالازلام نعم ما رضي حتى تمحى هذه الصور هذا الكلام عند الفقهاء في خلاف كثير من الفقهاء أولا الحديث عن تصوير باليد الرسم اليدوي وليس عن الفوتوغرافي لأن الصورة كانت ما في فوتوغرافي باليد الرسم باليد من الفقهاء من قال محرم سواء كان مجسد أو غير مجسد ما, كا ما دام صور لأحياء صور كاملة بحيث لو كانت حقيقة لعاش هذا الشيء المصور قالوا ما يجوز من الفقهاء من قالوا لا المحرم هو ما كان مجسدا كالمالكية يقولون المحرم هو تمثال اللي بيكون مجسد وبيتكون كامل كمان على كل هذا الخلاف يعني فيه رحمة نعم. الإمام الشافعي يرى انه مطلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل بيته فوجد في بيت عائشة ستر عليه الصور فخرج ما دخل فعلمت سيد عائشة أن النبي خرج بسبب هذا الستر نعم الذي كانت عليه صور، صور لأشياء أحياء كاملة، فشقت ذلك الستر وجعلت منه وسائد ونحو ذلك. عندما دخل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين يجيزون الصور الغير مجسد قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تورعا منه، وليس إعلانا عن الحرمة، نعم، والذين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 أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا وأن تكرمنا بالقبول يا ذا الجلال والإكرام وأن تكرأنا بعين عنايتك وأتم رعايتك وأن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء ذا الجلال والإكرام ونسألك اللهم بإيماننا بك وبحسن ظننا بك يا رب العالمين أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا أكرم الأكرمين وأن تختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وانت راض عنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتح